ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا أَّ تَابُ مِن بعدِ ذِكَ وَأَصْلَحُ إِ رَبكَ مِن بعدِه غَفُول الرَّحيِيم ثمَّ تَابُ بعد ذكَ وَصْلَحُ إِ رَبكَ مِن بعده غَفُول الرَّحيم إنِ إابِ راه مَكَانَ أَُّةَ قتَ للِلهِ حَنيِي فَ وَلَم يَكُمِينَ المُشكين إِ إب الرهِي اهد تباه وهداه الى صراط مستقيم اهد تباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين واتيناه في الدنيا حسنة وان هُدِيتَ إِلَى النَّصْرِحِ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإَِّ رَبكَ لا يَحقُ بَينَهُم يَومَ الْ القامَتِ فيِي مَا يَوْمَ الْطامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيه يختلفون ادعوا إلى, أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عنك سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم وَل إِن صَبَرْْتُمْ لَ خَيُولِصَّابِرين وَول إِن فَدَغْتُم لَهُ وَقَيول الصَّابِرين وَصْبِر وَمَا صَبُكَ إِللا بِل وَصبِر وَماَا صَبُكَ إِلَّ بِل وَلَا تَحزًا عَلَيْهِم وَلاَا تَكُ فيِي ضَييقِم مَِّا يَمكُون لا تحسن عليهم ولا تك في ضيف مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم